ذَلِكَ فَطْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ هُو الْفَطْلِ الْعَظِيمُ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم امنكم اولمياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين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 ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وبتغوا من فضل الله من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راؤوا تجاره او لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللأو ومن التجارة والله خير